الالف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَجَوْمُغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّنَا إِن تُمثِر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 سواء منكم من أسر القول ومن جَهَرَ به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 وَظِلالُهُ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْوَالِ قُلْ مَنْ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَخَذْتُم مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَ وَلَا ضَرَرٌ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا اخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله الأمثال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 والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاف وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنثقو وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية ويدرعون ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنة عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهلق قريب من دارهم او تهلق قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم خذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وكذلك انزلناه حكمًا عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولا, ولا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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها